ثم مِن علقة ثم من مضغة ثم من نطفة مخلطة وغير مخلطة لمبين لكم وننقر في الارحام ما نشاء في القبور ومن الناس فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو منه سبب الى السماء فليندد بسبب الى السماء ثم ليقطع فينظرها المذهبا مكيده هل يذهبن مكيده ما يغض وكذلك انزلناه ايات بينات وان شركوا ان الله يفصل بينهم ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسجد له من سَمَاوَاتٌ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَانِ بُكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَ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 فاروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد حرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءا العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحد بظلم ندقه من عذاب ان لا تشرك بي شيئا ان لا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والقائمين نركع السجود وادفن الناس بالحج ياتوك رجالا كُل نِظَامٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُونُوا انفقير ثم ليقضوا تفتهم والوفون نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام انما إلا يطعم يُنِبُ الْجَسَمَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبْ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ الْغَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ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 وَالصَّادِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْقَائِمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينان الله سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ادن للذين يقاتلون ب اسره القدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لنهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد هُوَ السَّاجِدُ نُذْكِرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ أَمْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَقَدْ كَذَبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ عَطْلَةٍ وَقَصْرٍ مّشِيدٍ أَفَلَا يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 هي ظالمه ثم اخذتها والى المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة الشيطان في اميته فينسخ الله فينسخ الله ما ينقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما ينقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان في شقاق بعيد وليعن من الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فان امنوا به فتخبط له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ولا منه حتى تاتي يوم الساعه بغتا حتى تاتي المساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم قيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وَمَن يُسْلِمْ مَا انْقَبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْ نَنْصُرَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُلْجِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 ان الله لطيف خبير له ما بالسماوات وما في الارض وان الله له هو الغني حميد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلج تجري في البحر بمره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 لكل امه جعلنا من سكنهم ناسك فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك على هدى مستقيم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 المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعون ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطال ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم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 لَكُمْ إِدْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ